وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 لمن تبعك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا ادم اسكن انت وزوجك ا ل ج ن ة ف ق ل ا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا و س ع ى أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به, فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات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 أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أ و أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أ ف ا م ن و ا مكر الله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 وما تنقم منا الا ان آ م ن ا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 قال يا موسى إ ن ي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما, آتيتك فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 قال ابن أ م ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فالذين آ م ن و ا به و ع ذ ر و ا ونصروا واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون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 ينزغنك من الشيطان نزغ ف わ س ت ع ذ بالله إنه سميع い ل ي る」